بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت سهود وعاد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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيوم وقعت الواقع. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية joum ež t ugržon, joum ež t ugržon, la tuxfa min kum تابية. إني ظلنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول Kan niet meer. Ik ben blij dat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 على طعام المسكين، ليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا. وما بِمَا بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل wil hem maar tekenen, tensilum van de Heer van de wereld, en als "We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 Samen met elkaar in het de zon, en